ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقومين ام حسب الذين نجتره السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء ام محياهم ومماتهم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 وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشاوة فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون وقالوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إِلَّا الدهب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 إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قِيلَ اليوم نَسَاكُمْ كَمَا نسيتم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بأن وعليكم <تصفيق> اتخذتم آيَاتِ الله هزوا وغرتكم الْحَيَاةُ الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الْأَرْضِ رب العالمين